ولما جاءهم كتاب من عند الله يعني وختي بوجهيا كتابك شنو خديهات بحس قرآن يعني مصدق لما معه و افقرانها تصديق ويكتبت كتاب الجلوان تاريخت راسك بحس ثوراتك وكانوا من قبل بريك غمبر صلابت خدير سربن بتهنورتن جيهود كره يستفتحون على الذين كفروا دعوش خدت كره خدت الله اوانا ابيغانبري اخو محمد صلى الله عليه وسلم ابسرخه السمر المشرك ابدعوا هتك خد دي بيغانبري بنيت فقدن الغل وبغ وشري كافر بك فلما جاءهم ما عرفوا بجوختي بو او تشتي وان ظان بحس محمد صلى الله عليه وسلم بحس وصفة ويا وقته پیغنبر بوان هاتي صلى الله عليه وسلم وان كفروا به كفر بكر بوار جينك وان بخوبالهن جد يا ربي تمفسر بخي بذي پیغنبئي أبدو ماهيك زمانته بشتي هاتي وان كفر بكر فلعنة الله على الكافرين بی جای لعنتت خدی دیره افست ناشرح ما خدی بو کافر اوت انکار نوبوت او پیغمبریت کن صلی الله عليه و سلم اعتراف پیغمبر نیوی نکنه